يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحق أعوان شيطان مريد الحمد لله لا له عدد ولا يحيط به الأقلاف والمدد وَأَحْمَدُ اللَّهَ مِنْهُ الْعُدُ وَالْرَشَدُ حَمْدًا لِرَبِّ كَثِيرًا دَائِمًا أَبَدًا فِي السِّرِّ وَالْجَهْرِ بِالْدَارِينِ مُسْتَرَدُ مِنْ أَسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ أَجْمَعِهَا وَمِنْ أَمَاشَاءَ بَعْدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثم الصلاة على خير الأنام رسول الله احمد مع صحب لهم سعد واهل بيت النبي والالقاطبه وتابعين لهم بالدين هم عبده والرسل اجناعهم والتابعين لهم من دون ان يعدل وما اليه هدى ازكى سلام من التسليم ما الا حد ولا امده والله اسال منه رحمه باروده قد وما الله مستند <تصفيق> يا ايها الذين امنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وبعد خير الاخ الباطل اسحبنا بركه لا رحاكم عمر الله إسلام أجنعان. فلما أسلموا واستسلموا لله هز إسلام هو سمخدوه هز ال الله قومهم هزو القوم والتغذزان في معيشتهم هز وما منهم إلا ان امنوا بالله هذا هي السياسه حتى جدا هو عدمي هسه هذا العاده دائما يقولون عليه هذا الله سوق دين هو اللي كناش نقولون هزا هذا هذه تشمالي هزا اما حالنا سنحكم في عصر اخرى ندفيه الى اما هذه الاخ تجب نفصل هذا العدا السياسي هذا علامه كذا تشمالي يقولون هذا إيمان القوات عن الشوارس يجب أن أخواتك باتي نقوناك خلال الأخوات صد من المشاهد المعقول البلبوسي المحسوس عرقل ما دنيا دنيا وندالا تكون نيناكل لحد تشن حتى تنال قوسين راح حد كي راح حد باشكون راح تشورجي التي وحيث يوجد النور يوجد الدخان طا بوغي مقابل وي بوكن شي سلاله تشلون وتوك خناس كني توش ومن راب على بنفسه البحر، جمشوق قري عشي رست جوان جانهم جرستني كلا، وما تعيش إلا تحت ثوب كدي، زحمات يسون خارج يسون بقدر العلا دهنا الملا، زحمات بيكر عنده أنيشد وربما تسئ الأبدان بالأدوية، ونفي هذا الندرو بالعكس لا ماجي على الكبر احي الفتاه حتى اذن وحتى اسن شجوع على راس بالي بيتناو مثلعات هيك مثلعات سيد بالي في الهجكو بيتي زي بكل بيني هبون زحمه بيكم بيقولوا لا نريد لوديك هالبطال ولا سلال الاطفال قول حميد اسه احياء علينا بقولوا اولادها وحال طرف دارهم وعند تقلب الاحوال ترث الرجال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 ان كنت تنبغى المجد يوما خمس بي دوير أدع عن الله أص أصوت تيجي بعد هذا نيموس أكاي دودا زحمات بيك ولا دار الراء على طناب الراء رأعتك نظرتك بيه تيجي راح تظهر شوار ونحماتك بيك من شوال شوالك أني أصحادك شوتك أنا والجنة الله عليه وسلم ع الجنة زعبة فحماس البيكره القاضي بك كان شي يقول ولا يدرك السادة من لازم بالساده السادة خطط شيابو شياس على القاضي على الشولا قال هذا شي منظمتي بيته في سبيل الله سعاده وجه الله ثم اخري الله سموكم اللي بات ادخوي خليك في شيته جوا قال الله تعالى لا سلو أن حسنتم ان تدخلوا الجنه نجد لك أن تكوني شبه نج ولما يأتيكم مثل الذين خالق من قبلكم، نجيه دل سيرك على عدن الشعاع زكرا زحماتي خالق كبير شيء كألقناسو تهين لك أن مستهم البسها وجهد زحماتي بكنا وضررا وخالق بكنا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. حتى ورقه سياسها دخيل ما الله ألا إن الله سوف كده نقول ان الله قريب الله سوف الباقي هذا دبوبو زحمه الخليجي بيكون ينصي روح حذى تشاازن نسل عاده دبوبو قلت له والله انا ان لا غيراتي حظا سخانه ولا ذاتا لاثا خكي لا تقنار شلارو الا بحظ من المشقه زحمت بكم غرمن دي ولا يعبد اليها الا على جسد من التعب سوى سوق دي زحما سير في موت قدسان غرني هيلخكي هجق لقد ازكى علماء كل امه كنني امه ظلم خلقي ادم ازده لا نعمات نعمات هذا رسول الله لشيء، أجمعنا سوء نعمات الدنيا رسول الله هذا رسول نعمات هذا رسول الله لشيء. ومن أثمر الراحة جيبي يقول ما ميغنى قيمتها، ومن أثمر الراحة على حد أسمى شرور شيء فاتح الراعي سلاح وجه الله، أخيرة سلاح وجه السدقة، وأنه بحسم كوب الأهواли وحتما المشاق والصعاب زحمة يستميك لبعن تكون لذة والفرح. روح خيالي <سؤال> بيهاتفي ألجاني هسيء زحمتي زحمة بكران إمامي نوادي فلا فرحة لمن لا هملاه قارئي بمشماتي هج أو ولا غدرة لمن لا صبر له ولا نعيم لمن لا شقاء له ولا ناحة لمن لا بل إذا لا سُدام خش السكالة سُسعت السكالة استراحة قوية خلات حب زمان خل تحمل بشق الصبر ساعة سُسعت صبرها قاده ذلك لسعادة الأبد كيد أقول أحد الجمل أم كانت النفوس اشرف والهمه اعلى كان كان تعب ولا عدم الجد السيل في مراد قد عن الزحمة بيكون البوج عن أي دينه يقول الزحمة بيكون أسب الشر أي دينه أي عزق زحمة بيكون اللي هزا وحبه من أب راحة أقل لحك ده مكنا والله المستعان الله سلككم الله والله لا يدرك بين عيب نعمت شو لارد. هذا واقع حي متبق على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه أصحابه هذا رسول صلى الله عليه وسلم أصحابها تزوغي عمر والجني بكر جموكو مشاهد في أتباعهم هذا نقل تلتشعى عمر والجني بكر جموكو يوم جد في طريقهم إلا خلاقهم فما عاقه مكروه ولا بس ولا شكة عن قلوء أهدافهم أما هل هجدل بيخ رزحمس لي شي عروض شنيش تيشي عروض شنيش يزوني من شيترو هازحمس يبي خلوغو تاريخه هذا تيذاري دا كانص باشانها هازي الاخيره شو تاع باشانها هزا جاما كوكذا ديك تشوي تشوي لوقما داسكي موسوم الحكومه هذاونا هازي على حسب الحكومه وموسوم هذاونا هازي يرو هذا كانو ازا ازا شي موسوم في <تصفيق> هذا المرحل السبب في الامريكا دموخي استمتعوا نوشنا هذا الشيطان هذا النوخ الذي يقللنا فاتحضوا سبيل الله سبيله، هذا النوخ الذي يقللنا و تفردنا الناس و عدمه لقللنا فجعلوا محمد صلى الله عليه وسلم و حزبه هذا هو رسل بات محمد في السرطة اصحاب من نهارنا هذا هو رسل رسل وحي السماء يجيش في أعماقهم ولداؤهم من فوقه يتعالى هذا الله رسل رسل بات محمد في السرطة الأسحاب وعن لربهم هيسا هي واحد و شيسما خلوق انا, أنا, أنا الله سوعي لنا 970 خلوق انا الله الله الله اما هل همی بیاچون هزار تاريخ نیچونی بکیچ یوگی بیخیز اون خدوع همه ختاریخت آبنده قوم کرام سجاری عین مذبوکی رو هر عدم جدید آبیت بیتی نعدام وکیه سنگی یا قبل ما کنم علی آثاریم هل در سر مکی دل بیتی ما حسوس اخلاقهم يس ابي <سؤال> زرايح ختيچو متا بي زرايح ختيچو بيسومنا سودي ختيچو وله هل <سؤال> هل <سؤال> هل بيصينوا القزات هل بيارسل طارد ليسوا لاخزطن هلوك هي خلوجها صوت لخزطن هلوك inch أو لا تلبس بتشي لا تلخ لخزطن هلوك على برشعنس أولبو نجس هلك القماز نلشنها بعدها أشبالا هلوبو مسحب بن همرين أول أصحابه لنا، فشو أن بتشي؟ أبل بتشي على سدة أولهم أنهم برت وطابوس كنوس برت يصيب يصيبنا شعرا في العيش وشدته فلا نصبر عنه. مدينة النهجرة بلاد سبأ زحمات في خليج بيقل أجندة في, في من العيش. همسا هيل زحمتين هيلوك ألوخاة فما هو إلا أن هاجرنا فأصابنا الجوع جديدسا هجراء هيلو زحمتين بكنا خدراء داخلين بهما وقوينا عليهما أعمال جوز الدخ يلقي زحمتين بموتنا جديدسا قال الله هي عندي جوز و... بشيكيون إلى حكم الوقت ناليسين اعتادت أجسادهما سجدت مع حياة الفقر والشدة وخشومة العيش فأصبح القلب وش... والجسد في أنفت لهذه الحياة هل عورد هذو هل هل هوتنا أيقان بالنقل أنك ابتلاء مع الصبر الشاي شبهت نزبتنا زحمات بيك المتحدثة للصبر زحمت بي من تذهب بها في بوقنا ولع الله الرسول عليه حتى يلقى الله وما عليه خطيئه مؤمن شي الله سيعماز فاضي بي الله الله هذا الحديث هي حاله من المساعده التي تتمكن من المساعده التي تتمكن من المساعده سبولا على من المساعده التي زعم من المساعده التي تتمكن من المساعده التي تتمكن من المساعده لا تمكن من المساعده التي تمكن عن المساعده التي تمكن من المساعده التي تمكن من المساعده التي تمكن من المساعده التي تمكن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 حتى اذا ما اسلم لله واستسلم واستسلم منع هذا كلههم حتى اي رسومه هو الله عليه الصلاه والسلام قال لا كنت خدو هيك الناس بيوخالين هاوشي لحظه سيحيكون تشوني قوات علي دون دو دين على يقول السادس اولغو فلقد رأىه وان جلده وان جلده لا يتقير عنه حتى جلد حيه بركه جيلك خرجت اموجا جالسه بروك بحث مجني علينا يسو جدي بحم الطوم وقم بالانقاز وان قد رأيته ينقطع به فما يستطيع ان يمشي حتى حتى تكون لسه فوق هذا لسه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 هز در دین هز عرضه بود خداو چیه هز دهل دینا بس روح هز بود خداو چیه سون میشه روح نیله عشق ود جو فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ثم خلا قد مدينه الوضوخ يبدا باممه هسا مسعد بن ربي الله عنه يدخل بيتي جده يشوت يجينا حقتينا اليه امه تقول أي لك ادخل بلدا أنا فيه ولا تبدأ به؟ والوسط دون دون جني شهر دیگری واجد این چیزها گیشتیش منونه منه چوناریش قبل رسول الله الله و سلم. و آخریش اول دست يعني <تصفيق> لما اجا سلوكنا مش شو شايفه انه الناس تيست بقول لك لم تجد في الشباب ففضل عليه ضعاف النساء ولو اخذوا جدهم في principle عقل ديني يدعو حقوقي هذا سبب ضعيف هذا الشاب في <تصفيق> حالته هذه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <كيف> ولكن هو هو يجب من صلى الله, الله عليه وسلم <أوالكس السلسطل علوء> <حديث الأول> ان يكون هناك من الله يجب الله يكون هناك افضل الله يكون هناك افضل الله يكون هناك افضل من الله يكون هناك افضل الله يكون هناك افضل من الله ان شاء الله الله يشفيك ويمبيك والله وما يبرئ البلاء بعبد لا استعبد بمكن البلاء حتى يتقوه ويمشي على الارض وما عليه خطيئه جيني مناهي تقوم مناهي خدي خدي خدي نعم الله الله وزحماتي <تصفيق> بيكنا، أصعب زي أخركنا، أولا جسدي عندي استقلاب، أولا جسدي الله عليه أما حكي أولى الله عليه أولى إن خلوقك أميتة ميتة أربعة جنيه مسحيل خير دسا ذا خير دس إن الله أولى الله عليه وسلم أوله والله ما الفقر عليكم دون ولكن أخشى أن توسهل لكم الدنيا أما دون حين الدنيا كما بوصيت على من كان قبلهم نجت سلوكا شعاز خول علينا بتشكل يبصجيه فانا فسوه هكما أنا فسوهها نجت سهيب بتشكل خير في عرب بتشكل عبيز يقولون فتولككم كما على كتكم أثلكم هل سلوكا شعيب فوسن هول علينا نجده بتشكل فوسن يزوده يكون ولا ولا مسكين بليش خون يزوده يكون نج عليه عدم علينا مسكين هیچوقیدنی بکنی ولی ایتی بورو الله شدن است. الله اما الله اول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 لا حتى منه هم بس هو يمكن كشوفته هذا يمكن بسوب ما بس الأرقام دي هم لا وزيدت سوا تعلمت هذا أو تقول تها ون نونو نصف أو عن جاني جت هالوقزة وجبو وز في مجموعه ما اليهود على ما شعلس اول وما عجب عجبي ان في صارت رجله جيعاجات الهجينه روتشابي هذه الكرومولوجيا الوراثيه ولكن اما بيشين از روتشابي تكون اجايه جوبيله لا اما ما قش ما سواء عروس هذا اللي كان هونا ليتلا بخيرنا زو لطيف بخيرنا لطيف بسوري زمان نتفلت هذا نتفلت هاجم نتفلت هاجم بخيرنا لطيف جيد جيد حسيت بغير من Why بس It Áš Ar.? That's how it does, how it does That's how itını Vincent That says God will To help us with help and help us studio You can learn more That's how it works You seek refuge There is a praijd I seek refuge I seek refuge I seek refuge I seek refuge I seek refuge I seek refuge God lud أكملهم أولك هم صلى الله عليه وسلم حسابين شنوجه على هؤلاء أولك هم ثم لا يهوب لي إنكار الممكن أما ممكن له خزي بوصول <سؤال> الركض هيك وومن أعظم الأسباب الكارف هذا ش شئ ممكن له خزي على أبو ذر بوصوله سيب مسجد هذا هيشلون صباب يقول له لحد ودخل وهو خزي بيت حدوه ولا حد حدا سرهه خلاه وهو بتقول بيت سو حدوه لانه لا يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك ناس حبي يعملها هون وصولاً صح، جنديك وعوزك هيك وناس حبي روسو لوجو، لحد كذا لو خلاص بطل <سؤال> لوجو، جنديك جيو بسوك هيه بجي هيك بس حب بيجو لحد مسدي. يوك هلو بالدين والدار، ديناس يعلو خلاص العالم ونuchosو، ديناس خلص على ناس صلاة شعير أزي ألو، حتى لو جيت صليج أنا ملوبه هيك الله سألوه وإذا أردنا أنه لك قرية تأمرنا مطرة فيها ففسقوا فيها جنية تسوى رسول هل هدوث بلغة لني ففسقوا سوى عدمات جنس أموها قول الله يعني جاني فسر فيها قول فحق عليها القول فدمر لها تجميل جنية رسول أباركو تجميلها هدوث رسول فيها أولاك الثالثة الثالثة الثالثة الثالثة والله ما الفقر أخشى عليكم والله هل هو صلى الله عليه وسلم جوجك ممكن يجيبك ممكن يقول لك ايش قال مسكي هي مسكي هي جوجك قلنا جوج أما جوج يقولوا بيت شل في زحاط دي علىس كيف يشون ويقولوا علىس خصوصا في على طول حلم جوج تنير يقولوا هي علىس دوناصل نعمات هذا الثمن جل حتى <تصفيق> هذا الثمن ج آخر هذا الثمن نعمات هذا الله عنه تسمى <تصفيق> سال أسحبه تسمى له له الافعال لم يكن فيه <تصفيق> حب ولا نصيب كما العاده سنجعلوا جهده هنا اقصى صناع البصمه شرسه ترى دي نسخه خارج اول بس اسهل السرقه كيف خنا في في فذلك قل ما لديه ولا سره حتى نوبيك زحمت ناس دون ابي و تقول اني ان اريش هاو الناس يقولون انشو هسه صدق جيني سبد ان انا وقع فيه الله عنه حتى هو خليفه قامت بدعجحا عند دانيز حتى يوكف يقول كفر على صح كسبيني او فاتحك ما تقول ای کی نجوا صبر گذابون خلیفه او اوله محمد محمد و وحمزه سيد الشهداء عمي شهداء از سيد جندي مسو و زو و جاء يمسي و يضحى يطير مع ملائكه الامه ملائكه بس ستخوجني اجنط يد غير بنت محمد سكن وزوجي جندي محمد اولدا صلى الله عليه وسلم من احمد ولدايا منها دايا منها أحمد محمد صلى الله عليه وسلم كرقيه وحسن حسنكي هلكي وجيل في مرروه فأيكم له كسام كسامي في البوجنوجي جند أحد متأني أول علاس حبسه وجبه بس أو كفر بهولون بلا شهادة ما أو وسأ أتادوا كم تهيم بيت بس الله عنه جيبي أول الله عنه والله لا تدع تدعه تدعه هذه حتى جنسها جندي لا خوف الجنبوخ قنيلة جنير بكرة بوك قنيلة حتى سحية من واقعها بوك تقول شيئا سنتشونه أنا حتى هو عمير بوك خيط لا ترجع شامو بوك بوك خيطون مصدق الله منشون سيروس يزوك أنا خلي فاست ها أرجع عمير بوك خيط لا لا يلا قلت الغروب عني منذ يعم عندي الناس على على الله عليه واله عند الصباح يحضر القوم سرى على بز الشاعله اقول الشوم هذوك قاصدين الشوم فادو بيت عنه الله عنه مجاهد اسمه رسوله خلصن تابع دعوه مجاهد ليس من في المدينة جنس الله هزو. قد شو الله, الله كان بئما الله عنه عنهم ولان يقول لك ان يكون هناك حجر من هذا المكان يجب ان من هذا المكان الذي يجب ان يكون هناك حجر من هذا المكان الذي يجب ان يكون هناك حجر من هذا المكان الذي يجب ان يكون هناك حجر من هذا هناك هناك يكون يكون اولا كاسودين ابوك صلى الله عليه الله صدين ابوك في خزعبلاتك يحكون ان هذه جنة الخوزي الله اسكنها حار لا احد هنزك رب العدم نور لا شي يا سيد قول عزيز راعت نجهتك صدر رزقتك كل بما حمرهم من الوحي جعلوا سعادتها كل السعادة في صدبه النبي صلى اوراق الصدقه تاريخ بكين 12 12 ما كان تاريخ بكين 100 من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 هالشيء الصعب مشله آخر صنم خدوبات لا صنم خدوب حقت قدرة كل قنودو حقت صنم خدوبات القدرة كل قنودو هستهغدين زحمتي جبيكن أولا بصدق جمل ومين تقي الله هب آيات من وجوه دات سباه نخيمت وجوه هكاء آيات من سباه الله يجعل له مخرج الله الدنيا واحلت جيني غناتك كتشوا اسدس في بكنه اساس الكون على حساب شي لي قال لي الله عنده يوم مدينه ذا حول الله حش في بالكنه وشي بالكون وقال حشوا عقله هي على السكي باس وداهم تشو ديهم مختلف، الله أروبه دي بعيش في قلبه وحاطي في <تصفيق> قلبه <تصفيق> على سكين أبي على ولا اخي انا هذا 4 ايام في الاسبوع الله يعلم اولا بس سوى اني بوش المساء عشان بس يكون فعدت عدت ل 6:10 بالمره اولا بسجيء المساء على بعض الشعيرة سألقوا إذا نست الشال شبيعة وأحفى عففة رأيت شبابهم عفواً <تصفيق> وها هي زوجة فاطمة الله عنها ريحانة رسول الله أنا فاطمة. ياس. كما, كما البخاري عندها شكت هي سوقه في ذا زياده لينه وجدي حولي حط ياثا ويقولون تي زبموا طلبوا تي زبموا قال بها حتى اثرت في يديها هي سوت هند قبل خنونو بو هي سوقه اولا سوقي يقول شيء اول بو الله عليه وسلم يديه طول لا ويقولون جلاس حطيها بزيت جي سو كان يجي شيء هيك فلم تجدوا فأخبرت عياته جدا عيشة رضي الله عنها هل قالوا يا إسو بيسو خدوا خدوا خدوا عجل عيشة بمجيء فاقمة ببلبها مثلا عيشة مهمة أروض عيشة بيسا أولى صلى الله عليه وسلم قال نفس بيده في الله عليه وسلم هي, دي هي الله ولكن هذا المكان <سؤال> يجب ان يكون هناك مسجد هناك مسجد هناك مسجد هناك مسجد هناك مسجد هناك مسجد هناك مسجد هناك مسجد هناك لا الله الله عنها. فجاء الي ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخذنا مضاجعنا غوج غش او يمكن سرنا اخذهم عاشت الجبيل قياسه وفاطمه يا ساتر يمكن هذا اول الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمه اليخويه علي فاطمه اليويه اني فذهبنا لنقوم فقال جاب قاسم اخوه الاول صلى الله عليه وسلم وجي حني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 Yenesi ki, yo dis tu je machiniste. Volstyan Hans, ich bin hier. Ich bin hier bei der Station aus bis von dort. Bala yas tinan unti wazar. a khat tu ma marjiat ma. Nujya wa qasme خير ما خير ما خير ما الله بينه الله عليه وسلم بس الله أكبر أبز سبحان الله أبز اللي قوم الحمد لله لكم الله شاید شلوط دوام نیست این زنی رو کنار دوست دست جی حسی اگر شموع چو عقرب حسی عوارض استرس اشکی همون چینه ور معنای دو رو عقرب حسی همون سلاح با ما دو ها سیون سلاح با عقرب حسی سلاح با سری که زن و حدیث و یار سری اما دوام نیست اینو بیشیم و چک کرده ادیش همونیا دوچکس أبرو الله أتى كذب الله الله عليه وسلم هذا جو ولا جسمه حدو قزش هولا وزن بلا هذا هذا من أدش بسكين هواشني أيش أستا من فما بعد رضي الله وأنه أو جليس راحت كي وما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 هذا بيحسن كيان وزارة الخدمة، في <تصفيق> على عندي شغل موجي. هذا مني علم دير حتى أذن في جایی که لی نخبریش علاس بود سیزدهماتی باش که مثل این به خطر مصالحه دیگر دیگر بیاس ما خیلی مرتباً زحماتی داشتاریس پارلمان وزیر واقع نداریس که لی وزحماتی باشی نیم کوچیمان داشته نیست که لی کی نمیداشته نیست که لی علاس کنن سر هی علاسی به هی علاسی هيسته والله مش عارفه اقول ايه ما اعرف نقوله ازاي العربيه الشاعله ساقوله العربيه الشاعله قد تجوع الاسط فيا جالها تطلب خاطرها واضطت خطو لينا حاول شو هنا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 مثل ليش فنسوش يعطو على بعض الشعرية سقاليه وصولاً فيه حقيقين وزي جابي وتشابي وصولاً وعمر لا على هي هي هو فاطمة الله عنه ابنة عزيز سياخة هي اللي نأخذ في به العدم جين سن مسل به العدم جاء عرفنا الصبر لجميع هذا هسه جميم كونكم هبونا بتشيناب صبره وراء هي اللي بيخن فمو بينما الله الله يدوها لو على الشعر اللي ناحا سيخرب بوني خيزا من كنا هيك قالات ايات الصالحين مش متريش دوسيكمك يا بيشكو دوسيكمك في سادتها هذا الدمعها هيك الخندخ من خشيتها ومن في روح فاطمه بنت حسناني هيك اخيك تيغو عطس باكن حسن لم يعدهم هم في الكاردات <سؤال> سواها هيتون بان اي افلاه هيتون وحبيتون هيتون حيثون الهاتف فائد ما كانت الزهلاء <سؤال> و أسوتها فاطمة الزهلاء كانت مثل رسول البتشابي من منطقة فتخوتها حمالة الحق حمالة الحق ابو جهل الخزان كانت مثل رسول العمير فالنقل رسول الزلترو دين السباح ابو جهل الخزان اتعالى لأخي تقول هر چیز اونجی ماست داریم اون سویسونی رسول الله اولا ابو کی نبازه میشه موشونه، کون آماده میشه موشوند؟ کون آسیب تفسیر زدند؟ آورده سو حادی سرسرن زدند؟ عاری زبز دهیف کنند؟ جنیر عمو کی نمیکن کولهیف کنند؟ یکی امشب باش کنیش باش کنند؟ یکی امشب باش کنند؟ جیگی که آن شاعر بسوزد جغرم و شما زن سحر کنند، لهم و اهی دن دین اسلام بودن آن و از جان از مودعات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 من كل مفصل من عدل مستنبه عدم زوجها سبأك الطيع له عدم العمر بوجو اخته لست ببنت الله جدورو لها وهذه نشويات دور عصوية عدم مغورو منتبيل جهة الخير بورو منتبيل هاريد بوجو منتبيل أول قاسك أونو جو منتبيل نمزاز كومو دور تاريخي أديا بوجو توني قوما تصور رسوله من علم تاريخي ولست مقطوعه مجهوله النسب نسو جهجه تفون جهجه ليقول لهم ان ابنته طهر والاسلام عشت به من يجلس عدن اسلام دفنوا يادن في فيرني اظهر ام من اعز ابي مش منك ابن اسو جهس منيجال بي <تصفيق> الحمد لله رب العالمين